وَنَأْتِهِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابَةٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَرَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ مَا لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يفرحون.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 كما تر الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متقدما من خشية الله وتمكّل أمثاله نضربها للناس لعلهم يتبركون.